يلَمُ أنَّ مَ الحَيَةُ الدّدنْنياَا لَعِبُ وَلَهُم وَزينَةُ وَتَفَخُرُم بَيْنَكُمْ وَدكافُك وَتَفَاقُرُم بَيينَكُمْ وَتَكَثُرُ فيِي الأمْوَالِ وَالأَولاد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 وأنزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز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 يُؤْتِكُم كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ يُؤْتِكُم كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ